وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء فَقَالَ الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم انا كنا لكم تبعا فهل انتم فهل أن شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من نحي